يا علي يا كرار يا حيدر يا مغوار انت روح المصطفى انت ثورة عاطفه فديتك يا, يا على قناه 14 الفضائيه تكب العمار يا علي يا كرار يا علي يا كرار يا حيدر يا مغوار يا علي يا, يا, يا مغوار انت روح المصطفى يا تموت عاطفه انت مو حلمصطفى انت ثوره عاطفه فديتك بالعمار يا حيدر يا مغوار فديتك بالعمار يا, يا, مغوار. يا غالي انا الموالي جيتك حبيب من الزغر واليتك يا غالي انا حبيب ومن الصغر واليتك غديرك حياتي يا فوز ونجاتي غديرك حياتي يا فوز ونجاتي بيك روح مرفرف انت, انت روح المصطفى دليلي الى قدار يا حادر مغوار دليني الى قدار يا يا مغوار يا مغوار يا علي يا كوار يا حيدر يا مغوار انت روح المصطفى انت ثوره عاطفه انت روح المصطفى انت ثوره عاطفه في بيتك بالعمار يا حيدر يا مغوار بديهتك بالعمار حيد اليم مغوار يا غالي اقسم وحق دم من نهر دليلي ثورة محبة تفجر يا غالي اقسم وحق دم من نهر دليلي ثورة محبة تفجر تفجر غرامي يا شوقي امامي تفجر غرامي يا شوقي امامي جوهر الحب اوصفه انت روح المصطفى نور الحب أصسه انت روح المصطفى محمد لك شار يا حيدر يا مغوار محمد لك شار يا حيدر يا مغوار يا مغوار يا منيه يا, يا حيدر, يا يا يا يا حيدر يا انت روح المصطفى انت سمره عاطفه انت روح المصطفى فديتك بالعمار يا حيدر يا مغوار فديتك يا, يا, يا غالي صرخة محمد لا فتا الا انت يا علي يا علي يا غالي صرخة محمد لا فتا الا انت يا علي المرتضى يا غالي يا غالي يا غالي صرخة محمد لا فتا الا انت يا علي المرتضى يمينا بيسارك غديرك مبارك يمينا بيسارك غديرك مبارك تسمع عربه بالجفة أن روح المصطفى تسمع عربه بالجفة أن روح المصطفى يا جنن من النار يا حادر يوم غوار يا جنة من النار يا حيدر يا مغوار يا علي يا كرار يا, يا, يا حيدر يا مغوار انت روح المصطفى انت ثورة عاطفة انت روح المصطفى انت ثورة عاطفة فديتك بالعمار يا حيدر بالعمار يا حيدر يا مغوار تاج الويلا يا راسك جبينك تاجك باسك يا غالي يا غالي وتاج الويلا يا راسك جبينك تاجك تشرف باسك وخيبلك تحيه يا حامل حميه وخيبلك تحيه يا حامل حميه جايك اسمك شرفك انت روح المصطفى جايك اسمك شرفك انت روح المصطفى ويحلو لك صار يا حادر يا مغوار يا حادر يا مغوار يا مغوار, يا, يا, كرار يا, حيدر يا مغوار انت يا حيدر يا مغوار في يا حيدر يا مغوار علي قلبي سجلني غير الصمت جمالي علي انا غير الصمت جمالي دليلي بقراره جاب البشاره دليلي بقراره يا بالبشارة سجنان والشفة انت روح المصطفى سجنان وشفه انت روح المصطفى يا خيروني واختار يا حيدر يا مغوار يا خيروني واختار يا حيدر يا مغوار يا علي يا يا حيدر يا حيدر يا مغوار المصطفى انت ثورة عاطفة انت روح المصطفى انت ثورة عاطفة في بيتك بالعمار يا حيدر يا مغوار في بيتك بالعمار يا حيدر يا مغوار التوزيع والهندسة الصوتية محمد جسلي الكربلائي كريم وادد كريم الحسين ولا بسيم شمر يا حادر يا مغوار يا غالي انا الموالي جيتك من الصغر واليتك قديرك حياتي يا فوز ونجاتي قديرك حياتي يا فوز ونجاتي ذيك روح مرفرفه انت روح المصطفة بيك روح مرافرفات انت روح المصطفى دليلي الى قدار يا حادر مغوار دليلي <تصفيق> الى قدار يا حادر يا مغوار يا حادر يا م... يا والي يا كرار يا حادر يا انت المصطفى انت ثورة عابسه في يدك تبني العمار يا حادر يا مغوار في يا, يا مغوار يا يا حادر يا مغوار يا غالي اقسم وحق دم من نار دليلي ثورة المحبة الفجر يا غالي اقسم وحق دم من نار دليلي ثورة محبة الفجر فجر غرامي يا شوقي وامامي فجر غرامي يا شوقي جوهر الحب اصفه انتروح روح المصطفى جوهر الحب اصفه انتروح المصطفى محمد الك شار يا حادر يا مغوار محمد الك شار يا حادر يا مغوار يا حيدر يا موالي يا والي يا والي يا كرار يا حادر يا مغوار بدي روح المصطفى انت صورت عاطفه بديتك بالاعمار يا حيدر يا, مغوار يا, حيدر يا مغوار يا يا مغوار يا يا مغوار يا غالي صرخه محمد لا فدا الا ابن يا علي يا غالي صرخة محمد لا فتى الا انت يا علي المرتضى يا غالي يا غالي صرخة محمد انت يا علي المرتضى يمين ابي يسارك مبارك يمين ابي يسارك مبارك تسمع عربه بالجفه انت روح المصطفى تسمع عربه بالجفه انت روح المصطفى من النار يا يا مغوار من النار مغوار يا مغوار كرار يا مغوار انت روح المصطفى انت سورت عاطفه يا مغوار يا مغوار يا غالي تاج الولا يا براسك تجبي لك تاج تشرف براسك جبينك تاجك تشرف باسك يا غالي يا غالي يا جبيلك وتجل ولا يبراسك جبينك تاجك تشرف باسق وخادلك تحيه يا حامل حميه وخادلك تحيه يا حامل حميه تاجك اسمك شرفه انت روح المصطفى تاجك اسمك شرفه انت روح يحلو إليك صار يا حادر يا مغوار ليحلو الك صار يا حادر يا مغوار يا والي يكرار يا كرار يا يا مغوار انت روح المصطفى انت ثوره عاطفه فديتك يا كبد العمار يا حادر يا مغوار يا كبد العمار يا حادر يا مغوار يا حادر يا مغوار يا غالي هبت محمد هبتك جينا نجدد ولاء قلبك يا غالي يا غالي هبت محمد عاديك نوال ليواليك ni hadi صوتي بسمك اهتف انك المصطفى بسمك المصطفى مغوار يا مغوار يا كرار يا يا مغوار يديا تاكبي لعبار يا حادر يا علي علي علي يا حادر يا علي علي يا نبضات قلبي فلي سجلي علي يا نبضات قلبي سجلي عاشقه غير الصميدة ما الي عاش و غير الصمد ما الي دليل بقراره جاب البشاره دليل بقراره جاب البشاره سقجناني وشفاه انروح المصطفى سقجناني وشفاه انتروح المصطفى ان يخيروني واختار يا حادر يا مغوار يخيروني واختار يا حادر يا يا حادر يا مغوار في ديتك بالاعمار يا حادر يا مغوار في ديتك بالاعمار يا يا مغوار يا يا مغوار كلمات واداء كليمه الحسيني بسام الشمري الهندسه الصوتية حسين الجبوري هذا العمل من انتاج مؤسسه نور الامين الاسلامي للانتاج والتوزيع الفني